حَتَّى إِذَا أَسْقَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِنَّ مَن نَّمَّ بَعْضُ وَإِنَّ مَا فِداءَ فَإِنَّ مَن نَّمَّ بَعْضُ وَإِنَّ كَذَاءَ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أو زارها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 من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلتناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّمْ مَاءٍ غَيْرِ آسِلٍ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ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 لِذِي قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَغَى اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَل يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ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 طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا له فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصم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 لَهُ مُتَّدَهُ مَا أَسْخَقَق الله وَكَرهُ رِبوهُ فَأَحدَفَ أَْملَم أَمْ حَسِبَ الذيينَتيِي قُوا بِهِم مَ رَب أََّ يُفْرِ جَبلههُ أَقْوَانَهُم أَمْ حَسِبَ الذيينَتِي قُلوا بِهِم م رَضَّ يُخْر جَبلهَّهُ أَقْوانَهُم. وَلَونَ شاءُ ل رَينَكَهُم فَل رَفْتَم بِسمَاء وَلَ تَرثًاَّهُم في نَحْنِقَول واللهُ يَعلَم أَعمالَكُم وَلَ نَدَن وََّكُمْ حتىََّانَ عَلَمَ الْ المجاهدينَ مِنكُم وَصَّابِرينَ